يقول ليوناردو ديفينشي ليوناردو ديفينشي سيز لم صديقك سرا ولكن ما جده أمام الآخرين and him openly. أظلم سم الحارة وأنا ما بدكت سألت مقالا من شوقا من يومين سألت بالحارة من الليل يا لوش اللي فاقد قلت غالي سم وأنا ما بدقت سالتوا قالوا اللي شوقا من اللي قلوش اللي فاقده قلت غالي جبت القلم وبيات عندي كتابته ومن القهر يا ناس قضيت حبري الحاره اللي بعدهم ما هويته الله يصبرنا بعد واكتشاره واللي بغضهم والله إني بغضتا واللي مجاورهم ترهم حضيظي أظلم سمى الحارة أظلم سمى الحارة أظلم سمى الحارة, أظلم سم الحارة أظلم سماء الحارة. <تصفيق> النفس يا خوي بعد. شرطا واللي تذكرهم تراهم حزيني واللي العز وحبك خزنتا في وسط قلبي والتفت وينك اهي اظلم سماء الحارة اظلم سماء الحارة اظلم سماء الحارة اظلم سماء الحارة ذكراك الغالي ورد ان شقتك ما يروح تغسل الله يجعلنا على الحب باقي ذكراك يلغاني ورد شكتا من وحري حالة غسل بطي وغلاي ما يكفي للي ذكرتا الله يجعلنا على الحب باقي